صادقين وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم ائنبهم باسماءهم فلما دءهم باسماءهم قال الا لم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا 122-إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين